فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا ذَعْنَا عَلَيْكُمْ عِزَادًا لَّنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا مَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا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 وجعن ما جهنم للمكفرين الله اكبر الله اكبر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 وَجَعَلْنَا لَايَتَنَهَا لِمُبْصِرَةٍ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا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 ففسقوا فيها فحق عليها القون فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله الله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 وَّمِده أن إه أن إِن معط إ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 واقفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 وَإِمماا تُعرضًا عَنْهُ مُبتِ غَ رَحْمَة مِ رَبِّكَ تَررجهَا فَقُلهُ قَول مَيسُور وَلَا تجعَدكَ مَغُلونَةً لنعُلُوككَ وَلَا تَبسُطهَا كلُبَسْطى وَلَا تبسُطهَا كلُ الْبَسطِفَةَ قُدَ مَنُ مَم مَحسُور إ رَبكَ يَبَسُطُ الرزق من يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فَتَقْتُلُونَ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُم مِّنْهُمْ كَانَ خِطَاءً وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَغْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا وَلِيَّهُ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِى ٱلْقَتْلِ إِنّهُ كَانَ مَنصُورًا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 انتبهوا الجبال طونا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهنا اخر ولا تجعل مع الله الهنا اخر فتلقى في جهنم ممنوم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضال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 سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إِلَّا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون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 قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إن لبثتم إِلَّا بِثَمَّ قَلِيلًا اللَّهُ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَاِمِّن قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ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 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة فِي في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجان مما جزاؤكم جزاء موفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك واجنب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموان والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا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 سنة مَن قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الله أكبر الله أكبر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 وَ نُؤ منِنَ لرقّك حتى تَُزّل عَلَن كتابًا الن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 فَنَشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا نحن مبعوثون خلقا جديدا الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبْغَضُوا الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 7 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ قَالَ رَبِّ قَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلْتُ وَمَا عَمِلْتُ ۖ لَا بَصَائِرَ وَإِنَّ لَهُمْ لَكَيَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَضْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيهِ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إ ُتنا عَلَهِم يَخِرونَ للِْأفانس جد وَيقولونَسُ ببحانَ رَبِّن إن كانَان وَدُ رَّن لََفرون وَيخغُونَ للأفانية بقونَ وَيزيدهُم خشم الله الله وَكبر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 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أجرا حسنا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 فضربنا على آبانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبسوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 فَمَنْ أَظْنَوْ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْوا إِلَى الْكَهْفِ فَأُوْوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ, ويهيئ لكم مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا الله, الله أكبر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 وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق براعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمنئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 وَْيَتََقَّف وَلَا يشعِرَّ بِكُ أحدَدَ إُِم إ إن يَظهَر عَلَيكُم يردكُم أَمْ يُعيدكُم في مَِّهم أَوْ يُريدكُم في مَِّهِم وَدَن كُْففُ إذًا أَبَد الله اللهب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 ولا تقولن لشيء اني فاعلون ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي وذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي أن من هذا رشدا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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 نعم الثواب وحسنة مرتفقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 ذهم م تلقد لي جعل لحده م جتين من عناب ووحفسناهُما بنخل وجعلنا بينهُما زو.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 ح وَيُقسِن عَلَناَا حبًَا مِ السَّم إ تُصبح صعيدًا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 وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ خَلْنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا فَتَنَدَّهُ إِلَّا ابْنِي سَكَانَ مِنَ الدِّينِ فَفَتَقَعَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ الَّذِينَ بدلا بَدَلًا بِئْسَ الَّذِينَ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 ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا عَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا يا ظالم واجعل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا فوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب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 طَرَتْ لَهُ عَلَى آثَارِهِ مَا قَصَصَ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لدنا علما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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثنك منه ذكرا فانطلق حتى اذا فانطلق حتى الى ركب في السفينة غرقها قال اقرقتها لذنق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقيها هناك فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قَدْ بَلَغْتَ لَدُنِّي عُذْرًا الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضنيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتقذت عليه أجرا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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما بغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهم كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا الله اكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله الله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 سبح اسم رَبِّكَ الأعلى الذي خَلَقَ فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوا سنقرمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 وَذكَّ وَذكََس مَ رَبّه فَصلََّ بلَْلتُثِرونَ الحياةَ الدُّنْيا وَالْآخَِةُ خَيرُون وَأَذَقَا وَالْآاقَِةُ خَيرُون وَأَذَقَا إِ هذا لَِ الصُحُ فيِيأُون صحُ فِي إذَانمَ وَمون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 الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عبادون ما اعبد ولا, ولا انت عبادون ما اعبد لكم دينكم ولي ديني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 da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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لهم حمد ربنا اللهم احنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وسرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا في يا أرحم الراحمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال في كل مكان اللهم كل المسلمين في فلسطين اللهم احفظ دماءهم اللهم احفظ دماءهم اللهم احفظ اللهم, اللهم استرع رعاتهم وآمر روعاتهم وآمر روعاتهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم اللهم ثبت قلوبهم وقو ابدانهم اللهم ابدلهم من بعد خوفهم امنا ومن بعد ذلهم عزاء ومن بعد ضعفهم نصرا ومن بعد ضعفهم نصرا ومن بعد كربهم فرجا ومن بعد كربهم فرجا اللهم إنهم جياع فاطعمهم واراء فتكسهم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 اللهم فردغ جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم الق الرعب في قلوبهم اللهم اكف المسلمين شرورهم اللهم اكف المسلمين شرورهم اللهم انا نعوذ بك من شرورهم وندراء بك اللهم في نحورهم يا قوي ويا عزيز ويا فعال بما تريد الى هنا الهنا قد مس المسلمين الضر وانت ارحم الراحمين وانت ارحم الراحمين وانت أرحم الراحمين اللهم فاجعل لهم من كل هم من فرجا اللهم اجعل من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه ومن كل بلاء عافيه برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا الراحمين اللهم وأدم علينا الأمن والإيمان اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك اللهم واكدها برعايتك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق وذي أمرنا لما تحب وترضى وقل بناصيته للبر والتقوى اللهم اجعل عمله في بضاك اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله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 فرض وعليكم ورحمه الله والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام